أَمْ أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون 113. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون 114. بل يأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون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 117. سبحان الله عما يشركون 118. وإن يروا كسفا من السماء ساقصا يقولوا سحاب مرثوم 119. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه